وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا اليور الحرور وما يستوي الأحياء ولا, ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي. الحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المميد ثم الذين كفروا فكيف كان نكيد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فمرأة مختلفة ألوانها ومن التبال جدد والذواب والأنعام الصريف الأوانه كذلك إنما يحسن الله من عباده العلماء إن الله عزيز رحيم إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمنا فقوا مما رزقناهم سرور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور